لا إله إلا القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها ويأتب عليه أنه ما تغلىه فأنه يضله ويهديه من مطغة مخلقة أم غير مخلقة لنبيت لِلَّذِينَ ثُمَّ لَتَمَنَّوْا شِدَّتَكُمْ وَمِنكُمْ مَن يُتَوَفَّى وَمِنكُمْ مَن يُرَدُّ إِلَىٰ أُخْرَىٰ لِعُمْرٍ لَّيَسْتَطِيعُ لِكَي يَعْلَمَ ان قلما نعنا وجهه قصيرة دنيا والاخره ذلكوا الخسران لفضيله <تصفيق> تجري محمد ينظر هل يَلْمَحُهُ إن الله يفعل ما يشاء هذا لخصمان اختصروا بي ربهم فالذين كفروا Thank you mm -hmm.